يا ذل عولا يا يا رحمن الهنا ما عاننا مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك والملك لا شريك لك يا ذو العلى يا رحمن يا رحمان يا ما عدنا بل كل من ملك لبيك قد laytu lak labbaik inal hamd lak wal mulku la sharika lak wal mulku la sharika ya ya rahman wal anha انسابحادي في الفلك على مجاري المنسلك مخا بعد ام ملك انت له حيث سلك لولاك يا ربي لا يا ربي هلا الهنا ما عدنا مليك كل من ملك لبيك قد لبيك لبيك ان الحمد لك وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ يا ذا يَا يا الْعَلا ما رَحْمَن يَا مُخْطِئًا ما أخفلك عجل وبادر أجلك وختم بخيرن عملك ولن تسوف امالك لبيك ان العز لك لبيك ان الحمد لك لبيك ان الحمد لك الهنا ما لبيك لبيك قد لبيك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك يا ذل عولا